يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وروجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور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 عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتابا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 نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينه كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين بِئْرَنَا تَيَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُدْرِرِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُنْ مِنَ الْمُصَلِّينَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ